من الله صبر حظونا صيريبي حمد لله هسه اخدم حبيبي من الله صبر حظونا صيريبي حمد <ممتحدث> لله هسه اخدم حبيبي مش تمرني السنين بس حبيبي الحسين مش <ممتحدث> تمرني السنين بس حبيبي الحسين حمد لله هسنة أخدم حبيبي حمد لله هسنة أخدم حبيبي أشد وزار للخدمة بدمع مسجوم شرف هالخدمة صارب كل كتر معلوم حبيب ابن مظاهر وده يرجع وذاك اليوم يخلص بخدمة المظلوم شيخ الأنصار الصبح كعبة شهامة وده يرجع يخدم بمجلس إمامة شيخ الأنصار الصبح كعبة شهامة وده يرجع يخدم بمجلس إمامة واني عندي بالدين بس حبيبي الحسين أنا عندي بلدين بس حبيبي لحسين الحمد لله بس أنا أخدم حبيبي هذا <تصفيق> الله صبح حب ونصيبي حمد لله السهل أخدم حبيبي هذا الله صبح حب ونصيبي الحمد لله هسه اخدم حبيبي مش ما تمرني لسنين بس حبيبي حسين مش ما تمرني لسنين بس حبيبي حسين الحمد لله السنه اخدم حبيبي الحمد لله السنة أخدم حبيبي, لله السنة أخدم حبيبي وعد من المهد كلمة تمر سنين أخدم مأتمل ضامي وأهد الدين وما عيش بوطن ما بيذت شر الحسين وذا تبخل دمح حتبر من من العين لزيجي هالوعد بالدم ختمت وشرفت جنيتي سين وخدمت للزيجية هالوعد بدم ختمت بشرفتنا بدنيتي سين وخدمت تحجي دمعة العين بس حبيبي الحسين تحجي دمعة بس حبيبي الحسين الحمد لله السلام أخدم حبيبي الصبح حبوا نصيبي حنبل الله الله الصبح حبوا نصيبي حنبل الله هسه اخدم حبيبي مش بس حبيبي الحسين مش تمرني السنين بس حبيبي الحسين احمد لله السنه اخدم حبيبي احمد لله السنه اخدم حبيبي ما يخدم امام يضل على الكل مع بعض ما حد يلزميده ولا مشيح سن شنه اسمك لو مش دونبل محشاره اعوف اسمي ودولا خادم المنبر وانظر بعين تج الزهر الوديع وللشفاء جايبك شوف فالقطيعة انظر بعين تج الزهر الوديع وللشفاء جايبك شوف فالقطيعة تيشفع لنا بالحين بس حبيبي الحسين تشفع لنا بالحين بس حبيبي الحسين الحمد لله Workersانا أخدم الحبيبي هذا من الله صبح حض و نصيبي حمد لله هسانا أخدم حبيبي هذا من الله صبح حض و نصيبي حمد لله هسانا أخدم حبيبي مش ما تمرني لسنين بس حبيبي الحسين مش تمرني لسنين بس حبيبي الحسين الحمد لله السنه أخدم حبيبي الحمد لله السنه اخدم, لله السنة أخدم من المهد حبيت ابوك عتره معلم على دمي واللوقع والحسرة سمعت ظامي حبيبي ومن قطعنا حرة وثلثة أيام على الغبرة متشفن بدار الترب روح الزجية ومن بعد عينا مشت زي نفس بي متشفن بدار الترب روح الزجية ومن بعد عينا مشت سيانة بسربي ظل بالعاية تجفين بس حبيبي لحسين ظل بالعاية تجفين بس حبيبي لحسين الحمد لله حسنا أختم حبيبي قد من الله صبح حظ ونصيبي لله الله حمد لله السنه اخدم حبيبي حمد لله الصبح حبونا صيفي حمد لله السنه اخدم حبيبي تمرني السنين بس حبيبي الحسين مش ما تمرني السنين بس حبيبي الحسين الحمد لله السنه اخدم حبيبي